صراط الذين أنهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم